لك تكيب الدما عين السما وارتدت في حو خلت جسمك ينال الكرامة سجليت أكدس رسالة والبسيت تاج الزعامة كل حظو منك تفرد بالخل Kusa. Ma da al-ta Ehd sir. Empad drop. El he now Veir arta لك تبكي بالدماء عين السماء وارتدت في حزنها دوب العزاء يا حسين احرك يلقى لو تقطع قطع يبدأ مصواري خرزتي الماء حر علامة للنصر يا ابن المشاري من جرد ما تفجأ البعير والعوالين لابسي الثياب الشجاع نحرك صطر ملاحين في أراضي كربلا هز الفضاء هنا دوى صارخا نحر الفداح يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين, يا حسين, يا حسين شف اكل غير طهلن ہے رفضت ذي لتباع في ترفعي المبادئ للشرايح وخمص ركش عاو تباوي سيدي بيان المصاريح شمعة شاعت ضياء وسط الدماء اكتسد في طفها طمر البقا يا حسين يا حسين يا حسين يا طول استهلكك صدر جانت جنايك دوسته وأعظم خسارك كسروا ويظلوا عكلك انهو هد موساس وانت فوقين غبر صدرك jalni aliy hantasar alkasr bi lu akal sabah lishara saw انت الدواء يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين لكتك لكتك بالدماء سكتي افعي يا منين وجهك محمد انظري الواله ان صوت بشفاك تردي ارتفع ورا سكن حاج عالع الكون وتخلك أسسي الثور عظيمة بهدينا الله تجدد يا وريث الأتقياء والأوصياء <وصيد> يا حسين لك تبكي لك تبكي بالدماء عين السماء وارتدت في حزنها <interacted> وارتدت taryaza mtqa allah jis gihsin al baria ya nahar me tajabish la sa guitu gil meniye fil uzuti ضحييت بغيريه انت سقا الظمي يا, يا, يا من al fana ya husayn ya husayn ya husayn ya husayn la katki se hey, hey, hey.